يريد أن ان يسال هذا الرجل ما هو العمل الذي تعمله انت فاستحقيت أن تكون من اهل الجنه لكن خشي أن ذلك رجل لا يجيبه ولا يدري ماذا يفعل هذا الرجل لعله أيضا يعمل عملا هو نفسه الرجل لا يدري أنه سبب دخوله إلى الجنة فاراد عبد الله ان يلازم الرجل يومين او ثلاثه لينظر الى اعماله في النهار وفي الليل ماذا يعمل لكن من الصعب ان يقول اريد ان ابيت عندك ثلاثة ايام طيب لا استطارقه سدير ولا ولا جئت من من بلاد بعيده حتى لا تجد مكانا انت بيتك قريب يعني سيستغرب من جلوسه عنده لكن عبد الله ابن عمر ذكر له فكره استطاع بها ان يجلس عنده اقبل اليه وقال انه وقع بين بين وبين ابي رجاج وخصومه فحربت أن لا ازور البيت ثلاثة أيام حتى يهدأ ابي فاريد ان اسكن عندك ثلاثة ايام رحب بي وكان رجلا كريما ثم لما أجلسه معه في البيت واقبل الليل عبد الله بن عمر يريد أن يعرف كم ترك على يصلي ما هو الدعاء الذي يدعو به فاذا بالرجل بعد ان وضع عشاء عبد الله بن عمر يضعه وراسه عنده وينام طول الليل ثم قام وصلى ركعات كما يصلي بقيه الصحابه وكان إذا انقلب إلى جهة يذكر الله يقول لا اله الا اللهثناء نومه مرة الليلة الاولى قال عبد الله بن عمر في نفسه على الرجل متعب أو مريض اليوم يستطيع فلما كانت الليلة التي بعدها فادى بالرجل يفعل الشيء نفسه على نفس العبادة فقال عبد الله بن عمر له الرجل أيضا عنده امر اشغله عن عبادته او دعاء فلما كانت الليلة الثالثة فإذا بالرجل يفعل الأمر نفسه فلما راى ذلك التفت عبد الله ابن عمر إلى الرجل فلما انتهت ثلاثه أيام ثم قال له يا اخيا والله إنه لم يكن بيني وبين ابي لجد ولا خصوم هذه حيله فقط قال اذا ما جاء بك ثلاثه ايام عندي قال إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاثة مرات يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فكنت انت الداخل في المرة الاولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثه فاردت أن أعلم ما هو العمل الذي تعمله انت فاستحققت به أن تكون بهذا المنصب العظيم ان تكون من أهل الجنة فنظر ذلك الرجل ثم قال والله يا اخي ما عندي من العباده الا ما رايت ما عندي الا اصلي ركعات ترى تصلي انت ولا تصلي اكثر مني والصوم لا أصوم كثيرا كما تصوم انت ما عندي عمل كثير قال ابحث انظر لعل هناك دعاء قال والله ما اعلم شي فلما, فلما ولى عبد الله ابن عمرو ظهره ماشيا ناداه ذلك الرجل قال تعال فاقبل اليه ثم قال قال ذلك الرجل والله ما اعلم شيئا أعمله إلا اني لا ابي ليلة من الليالي وفي قلبي حقد أو غل أو حسد على أحد من المسلمين فلما سمع ذلك عبد الله ابن عمرو قال هذه التي بلغتك هذا في الحقيقة العمل الصالح صح أنه عمل قلبي نحن نعمل اعمالا بالجوارح نصلي ونصوم نتصدق هذه يعمل جوارح لكن أنت عملت عمل قلب نحن نعجز عنه قال هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها نحن قد نطيق أن نصبح صائمين إلى الليل يستطيع ان نمسك نفسنا عن الطعام والشراب نستطيع ان نصلي الضحى ثمان ركعات و10 ركعات. لكن من الذي يستطيع أن يدخل إلى داخل قلب ثم يتحرك إلى ما داخل قلبه ايها الاخوه ساقف معكم وقفات السيرة فيما تبقى من الوقت حول ما يقع في القلوب من حقد أو غل على أحد من المسلمين الحقد يا الاخوه هو مرض سيء هو مرض خبيث والله انه اشد الامراض فتكا أشد من الأمراض التي يخاف منها الناس من, من سرطان وغير ذلك هو أشد من ذلك الحقد يجعل الله تعالى ينظر إلى قلبك فلا يرى فيه إلا غلا وحقدا على اخوانك المسلمين الحقد يا الاخوه يبدا بكراهية للمسلمين ثم يتحول الى عداوه دفينه بينك وبينهم فتصبح اذا حقدت على شخص يصيبك الحزن كلما تجددت له تجدد له أمر مفرح لو لو مثلا اشترى سياره أو لو اتاه مال او لو اصابه امر مفرح انت حزنت على ذلك بينما قد لا تحزن لو أصاب لو اصاب مثلا أمر مفرح لو أصاب احدا من الكفار قد لا تحزن ولا يتغير عندك شيء لكن لأن الحقد وقع على تلق على المسلمين وجدت انك تحسد لانك تحقد لذلك وتحسده عليه بل وتحزن عليه أيضا لذلك لما مدح الله عز وجل المؤمنين بين الله تعالى أن من اعظم صفات اهل الإيمان انهم لا يحملون الحقد استمع مثلا إلى ما حكاه الله جل وعلا إلا عن المؤمنين الذين يدخلون الجنة قال سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين صلى الله منهم لماذا نزع الله الغل حتى لما يجلس بعضهم مع بعض في الجنة ما يحتد عليه لانه خطب ابنته لولده فلم يوافق او لانه باعه سيارته فاحتال عليه في ثمنها أو لانه حاول ان يشتري بيتا فسبقه اليه او لانه كان ينافسه في وظيفته لا ونزعنا ما في صدورهم من غل لما نزع هذا الغل من صدورهم ما الذي ما هي النتيجه صاروا إخوانا على سرر متقابله بل استمع معي لما ذكره الله جل وعلا في سوره الحشر لما مدح الله تعالى المهاجرين والأنصار جعلهم الله تعالى اخوانا وقال جل وعلا عنهم والف بين قلوبهم لو انفقتما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم اذا مساله على ما يقع في داخل القلب في الحقيقه استمع الى ما حكاه الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار وهو فقراء المهاجرون هم الذين هجروا ديارهم وأموالهم وبعضهم ترك أبناء ابناءه ابنائه ايضا واهله وهاجر إلى المدينة والانصار هم الذين استقبلهم اسمع إلى ما قال الله جل وعلا وهو يصف حالهم يقول سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ثم مدح الانصار بشئا فقال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم ما هي مشاعرهم نحو هؤلاء هل قال هؤلاء ينافسوننا الان في بيوتنا وفي دورنا وسوف ياخذون اموالنا وسوف ينافسوننا في تجاراتنا لا استمع إلى الأوصاف العجيبه التي تنم فعلا عن صفات داخل الخلق قال جل وعلا والذين, والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم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 يس الله وقل يا ربي اذا وجدت نعمه عند فلان او وقع بيني وبين فلان موقف ونحو يا ربي اعوذ بك من ان يقع في قلبي غل عليه ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم والجنه كما ذكرت لما كانت اداره السعادة بين الله جل وعلا أنه ينزع ما في صدورهم كما قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسون فيها نصب وما هم منها بمخرج وقال في سوره الاعراف ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدان لهذا الحقد داؤ دثير ليس يحمله إلا جهول مليء النفس بالعلل مالي والحقد يسكن واحمله اني اذا لغبي فاقد الحيه لسلامه الصدر اهنئليه وارحم وأرحب لي ومركب المجد اهل احلى لي من الذلل انام قريرا العين ناعمها وان صحوت فوجه السعد يبسم لي وامتطي لمراكب المجد مركبتي لا حقد يوهن من سعي ومن عمل مبرئ القلب من حقد يبطئني أما الحقود ففي بؤس وفي خطلي ليس هناك اي والاخوه أرحب من سلامة الصدر من أن يطلع الله تعالى على قلبك فلا يجد فيه غلا ولا حقدا على أحد من المسلمين خاصه يا جماعه اذا الانسان امن ان كل ما, ما يقسمه الله تعالى بين الناس هو قد كتبه الله جل وعلا قبل ان يخلق السماوات والارض كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض في درجات انت لما تحقد على فلان لانه مثلا يحمل مثل شهادتك لكنه في وظيفة ارقى من وظيفتك ما ماذا يؤثر هذا الحقد يا اخي رب العالمين هو الذي اختار له ذلك وكذلك لما تحقد على الثاني بأنه مثلا رزق باباولاد كثير وانت لم ترزق ايضا ما هو ذنبه رب العالمين هو الذي اعطاه هذا ينبغي ان ننتبه لمثل دي حتى نعلم يوريخ والاخوات انك اذا حقدت على انسان فأنت في الحقيقة كانما تعترض على قدر الله عز وجل رب العالمين هو الذي قسم بين الناس معايشهم مع فلا ينبغي أن يقع في القلب سوء من الحقد أو الغل بسبب ذلك بعض الناس يحتقرون على الاخرين ليس بسبب أن بيوتهم احسن من من بيته ولا لأن سياراتهم سياراتهم احسن من سيارته لا احيانا يبتعد إلى ما هو أكثر من ذلك يستقيد عليهم لأنهم ناصحوه أو أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر واحيانا يا جماعه بعض اصحاب الشهوات يعني انسان مثلا متعلق بالفاحشه اعوذ بالله متعلق بشرب الخمر متعلق بترك الصلاة احيانا ياتي امام المسجد فينصحه ياتي مثلا شخص يعمل في هيئة خيرية الأمر الامر بالمعروف المنكر وينصحه مثلا ياتي شخص اخر جار الله فينصحه يقول يا فلان انت ما نراك في المسجد فتجد أنه يبدا يحتد عليهم لانهم قد نصحوه وذكروه بالله سبحان الله هم ما نصحوك لاجل اموالهم او لاجل انفسهم أو لاجل ضرر أصابهم انك نصحوك لاجل ان تنجو انت من عذاب الله تعالى فينبغي عليك ان تزداد حبا لهم في الحقيقه ما تزداد لهم حقدا كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر أيضا اصحاب السير لما تكلموا حول ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ذكروا أن قريشا كانت تترك أن بعض قريش كانوا يتركون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن النبي عليه الصلاه والسلام اننفخد وهو منفخد الاخر فوقع في قلوبهم الحقد بسبب ذلك لكن المرء إذا تامل في في قدره الله جل وعلا وفيما اعد الله تعالى لمن صفر الاخره وجد أنه ابعد عن قلبه هذه الأمور الممننه أنت اجعل قلبك معلق بالله واقبل النصيحه الى نصح وانتبه من ان ترى الله تعالى على قلبك كيف تزيل الحقد من نفسك انا أرى أن الوقت قد ضاق عنا لازالته الكلام في هذا لكن ساشير إلى هذا اشارات من اعظم ما ينبغي التنبّه عليه أن من مما يزيل الحقد من النفس أولا أن تجاهد نفسك لاجل أن يذهب هذا عنك الأمر الثاني أن تعتقد أن الله تعالى قسم هذه الامور بين الناس الأمر الثالث أن تحمل ما يقع من الناس معك من تجاوزات احيانا في العبارات او او في التعامل ان تحمله على المحمل الحسن الامر الرابع ان تدعو الله تعالى لذاك الذي انت حقدت عليه من يستطيع ان يفعل ذلك يعني انسان أنت أهانك في مجلس ادعوا الله اللهم اغفر له اللهم تجاوز عنه اللهم بارك له في نفسه وذريته انسان مثلا تسابقت أنت وهو على وظيفه تسابقت ارفع يديك وادعوا الله ان يوفقه وان يبارك له انت اذا فعلت ذلك كانما اخذت السلطانه ثم وطئتها على على أنبي ولم يقع عندك سلط على شيء الى غير ذلك من الـ الـ الحلول في ذلك الذي قد لا تفقهوا عليه اسعو على 88 وكن وياكم بكل خير وبلغ لكم باركني معكم والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم